إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب إلى أهله مسرورا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 هو به بصيرة فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التسق لا تركب نطبقة عن طبق فما لهم لا يؤمنون.